والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم ثبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن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 وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجاد ذي القربى والجاد ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا